وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرون المحصلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون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 لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكافبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا, أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا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 يَوْمَ إِذْ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ بَرَآءُوا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 ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها واليضاربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او او ابائهن او اباء بعولتهن او او ابنائهن او ابناء عولتهن او او اخوانهن او بني اخوانهن او او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهم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 وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الذين لا يَسْتَعْفِفُونَ مِنَ النِّسَاءِ سَنُكَلِّفُهُمْ مِمَّا كَسَبُوا ۗ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 كَتَبَ تَوْعِرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يؤقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار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 يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالُ اللَّاتِ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ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 حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ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 لَم تَرَ أن اللهَّه يُزْج سَحابًا ثمُ يُؤلّفُ بَيْنَهُ ثمُ جَعلهُ رُكَامَاب ثمُا جَعلهُ رُكَامًا فَتَرَ الْودَقَ يَخرجُ مِنْ خلَالِهِ وَيُنَزّل وَيُنَزّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍَ فِيهَا مِنْ بََدٍ فَيُصيبُ بهِه فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِن فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا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 والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابٌ أَمْ يَخَافُونَ أَمْ يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قَوْلَ المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن, أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وَمَ يُطُعِ الله وَرَسُوللَهُ وَخْشَى اللهَّه وَيَتَّقِهِ فَأُولائِك فَأُولائِكَهُمفَائزُون وَقسَمُوا بِلههِ جَهْدَ أييمَانِهم لإِنْ أَمَْتَهُم لإِنْ أَمَرتَهُم لاَا يَخج أُلل تُقُسمُ طاعةُ مَعْرُوفًَا إِ اللهَّه خَبيرٌ بِماَا تَععملُون الأطيع اللهَّه وَطيع الرَّسُول فَإِنْ تَوََّهُ فَإِ ماَا عَلَيْهِ مَا حُمِّ لَ وَعَلَيكُم م حم مِلْتُم وَإِنْ تُطيعُهُ تَهْتَدُ وَمَا علىلَ الرَّسُول إَِّ الْبَلغُ المُبين وَعددَ اللههَُّينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعمِن الصَّالِحَاتِ لَا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 وَقيمُ الصَّلَةَ وَآتُ الزَّكاتَ وَأَطيع الرسُونَ لعَكُم تُرحمون ل تَحْسَبًا الذيينَ كَفَروا مجزين فيِي الأررض وَمَأْوهُم النار وَلَ بِقْسَ المَصيد يا أيّهَا الذيينَ آمَنُوا لَسْتَأدكُم الذيينَ ملككت أيمَا لُكُم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن, ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم أوافون عليكم طَوافُون عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بل قووعدد من النسا إلا لا يجونكاحًا فلَسَ عَه جنااح فلَسَ لَه جاح أي يضعلَاسابهُ الن وَرَ متبرّجات بزين. وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج وَلَا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا, ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو, أَوْ بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أَوْ بيوت إخوانكم أو